وحق أنت أن تحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله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 <تصفيق> حي على الفلاح والصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر الله